إن الذين يأكلون أموالاً يتاماً ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً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 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يَرِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَتُهُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي بعد مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ وَصِيَاهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ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 حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَبَنَااتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وََُّهاَا تُكُم الَّ أَرضَعانَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِنْ الرَّضاع وََّهَا تُنِسَائِكُمْ وَرَبَائبُكُمُ الَِّي فِي حُجورِكُم مِنِّسائِكُم من الَّ دَخَلْلتُم بِن